Ik ga het vloerpad naar de يا أيها الناس تقول ربنا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفس منهما رجال كفية عوام سائئ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عزيب رحيم ايوه الذين <سؤال> امدوا تطلق الله <سؤال> وقالوا قولا سديدا يسلك لكم عمالكم ويعطب لكم بنابكم وليطع الله ورساله قد اتحازت الارزان عظيم اللهم صلي على محمد وعلى اهل الحمد اما صليت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم في العالمين انك حميد المجيد وذارك على محمد وعلى آل محمد كما معاكب على إرحيم وعلى آل إبراحيم فالعالمين إنك حميد النجيد أن كلام الله عز وجل وخير الزمنين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصحبه وسلم. فاتت الامور وكل محدثة وكل كل أهل من كل صناعه وكبير حادثه الجدال والشدائد والملال كلما ملانا في الناري وطلع انا هي ونزلنا في دور تسير كلام رب العالمين الذي نزل من روح القدس على قلب نبينا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ليكون من المبشرين بلسان عربي وهذا هو آخر لقائن في سرتيجن الدين سرتيجن تتحدث عن الركاد والرشد انا انتصلت ذلك لحضراتكم في اللقائن الماضيين يقول الله عز وجل المسيح قل هذا في سريري، سليلي سليلي ادعو الى الله ادعو الى الله على مصيرة على مصيرة انا من اتبعني وسبحان الله وما من المسلمين فاقول الله تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين فاذا كان الله عز وجل ان دينا ان نوحا عليه السلام عالج قومهم فلبيت فيهم ايه سنة الا خمسين عاما فبغالد نبينا صلى الله عليه وسلم قبلاقة بصيرا من قومه وفضله الله عز وجل على النبيين بان مخير نبي كان يغسر او مخير نبي كان يضعس الى قومه خاصة وعيس النبي صلى الله عليه وسلم الى الانس والجن عامة فأفضل ما الشباب التبيلي في مهالة الحياة ان تدهى امه وتعالى نسأله من تبارك وتعالى ان يخيم دعاة صادقين ان يترسانا دعاة صادقين طعيح شرم يدينا يديه ونحن سجدا لك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخزاة على الأرض والعزمة على الوشد اللهم ارسك نصف يا رب صف قوله عفل إنك عليك اسم قدر هذا المتابع نواجهه بطرنا ترص العزم أنت برياضة الله العلم وأبتبادا بحيث سوف توجهون الناس وتعبدونهم إلى الله تعالى الفتاة الفتاة والصدق والاخلاص والإخلاص الإخلاص إن الله عز وجل الله قد أعطى صعد الناس في الوالد وعطى بعض الناس مناصر يا ترى الدنيا على الناس وانا اطلب الله عز وجل ان يمسك على هذا الطريق المبارك طريق مبارك اطلب على عين طريق التعرف الالي سبحانه وتعالى اذا كان ان صلى الله عليه وسلم كما صح عنه هو قال اي المؤذنون أل اطول الناس اعناقا يوم القيامه دليلا على جماله فقدر ظنك بمن صاحك قال الله وقال مرسل هناء الليل واطراح النهار صح عنه صلى الله عليه وآله وفهد وسلم انه قال نضر الله الله ان سمع مقالة اوعاها اداءها كما سمعها فرده باللعين اوعا من سمع هال عن ري ينقل مقالة واحدة عن الريس لله عليه وسلم سنعوا تلكم بمن حمل كتران الله عز وجل الى الناس قدين لكم مرادة الوغماتين ونحنان الله رحياكم من العلماء العاملين الصادقين الذين يريدون وجه الله عز وجل هذا الامر وهذا هو ما الله طريق الرساد وطريق السلاح وهذا هو الصراط المستقيم الله من الشيطان الرجيم الله وحنا وحيم وأن المسابق لله فلا تدعو مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه يدعوه يكونون عليه ببدا قل انما ادع ربي فلا اشرك به احدا. قل اني لا املك شفا ضرا ولا عشدا. قل اني لن يجيرني من الله احدا ولن ابدا من دوني ملتحدا. الا بلاوة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 لا توعدون ان يدع له ربي املا عالم الغيب فلا يفقه على غيبه احدا الا من اقتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا لَيَعْلَمَ أَنَّ قَدَّمَ لَهُ سَأَلَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَفْصَلَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا كَلَفَهُ ترون في قوله تعالى وان المساددة لمدهان فلا تدعوا مع الله احدا زالت فيكم الى ان الاية كانت بسرع ان الاسدع المصارى كانوا اذا تخذوا الى مسائدهم واماكن صلواتهم اشرفت بالله تعالى كذلك المشتكون فإنهم في مسجد الله دوار الدعاء في بيت الله القرام كانوا يضعون الأصنام والنصار في كنائسهم يضعون السلطان، وكذلك يهون سمعان الله عز وجل اندخلنا مساجدنا أن نعلق بحيثنا بأحد سواه فقال المساجد لله فلا تدع مع الله احدا هذا هو القول الاول القول الثاني ان الجنه لما رات النبي صلى الله عليه وحقه وسلم يصلي الفجر فاراد بعدما اسلموا ان يصلوا قال يا رسول الله كيف نصلي في مسجدك ونحن نائمون عنك اي بعيدون منك فأنزل الله تعالى قوله أن المساجد لله لأن الله تبارك وتعالى اختص هذه الأمة فقامها قرامة على نبيها الذي قال وجعلت في الأرض مسجدا وتغفور وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا القصم الثالث انه قالوا أن المساجد هنا ليس جمع مسجد المسجد هو المكان الذي يسجد فيه إنما قالوا أن المساجد هي جمع مسجد وهو العدو الذي يسجد به تاني تاني المساجد جمعوا مسجد وهو المكان الذي يسطل فيه فالخدهم من قال انه البيت الحرام لان الكفار كانوا يضعون فيه قبل ومناه وعزه وكذلك النصارى يضعون سولبان في كنائسهم ويفتك اليهود في بيعهم ومسجدهم او انها جميع الارض ليسأل الله عز وجل على التن ان يصلوا في اي مكان اذا صعب عليهم ان يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذان هما القولان الاولان القول الاخير ان المسجد يم مسجد اي العضو التي تسجد بي النبي صلى الله عليه وسلم عليه انه قال قم يجب ان على سبعه اعضاء واشار بيده الى جبهته في الامس واليدان والرختان واطراف اصابع القدمين فهذه سبعه اعضاء فلا يجب ان الله عز وجل بها او ان نشكر احدا سوى الله عز وجل على تيت النعمة فالطول ان المساديد المناشي فلا تدعو مع الله احدا لان هناك كثيرا من الناس من يدكر المسكت وهو يعلق قلبه بصاحب المسجد المقبول او يتوكل عليه ويدعوه يستغيط فيه ويتمسحه في مقصورته تعالى الله عز وجل عما يقولون علور كثيرة بقرير ان رسم ياسلان وشيني ياسلان مندف علمي ياسلان وزوج إذنك ياسلان فهذا كله وإن كان في مسجد دفن فيه رجل صالح فهو لا يملك لنفسه برا ولا نفعا فضلا عن أن يملك لغيره ولو جاز ذلك لتانى أولى الناس ان يتوسل به هو نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال وهو على سراش النوات يالي هو أمي لعن الله لهدى النصارى اتخذ القبور انبيائي المصالحين المسافي هلا اني انهاكم عن ذلك وصح صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم فما سبت عنه افدا انه احل ذلك بل كانوا سبحانه سكران يأتون اليك في حياته يسألونه الدعاء ويسألونه وطيع ويسألونه عن سعير الناس كما علمهم ربهم عز وجل فقال ولو انهم الظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول أي هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم الرسول لا يجعل الله غوارا رحينا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ما أوصى عنهم ذلك البعد هذا عندما يحدث الآن إنشاد المسلمين في مختلف الأطر مغادير من شقيان النبي صلى الله عليه وسلم منه طراء وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وانا اطيلك يا اكتب حليم على جدا جدا جدا في السنة في العلسان الله تعالى وحساتنا ساعة الإنسان الألماني رحمه الله تعالى في هذا يجب على كل منكم أن يحاولوا ان يختنئ التواصل الأحلام والكتاب تحذير السبت, حضير السبت. الكتاب الاول اسمه تحصيل السادس والثاني اسمه التواصل كتابان عظيما دهنده في العقل ليست ان اي دعوات بترضين الامه ورفع اي يا رايه سلام رايه لا اله الا الله يا رايه بابلك واتباعا مقطوع وهم الموجودون وعبدك وهم الموجودون وعبدك رسول الله عليه وسلم قال خلني تكون كلمة الله العليا نهو في سرين الله وليكن هذا ديجانكم وهذا شعاركم وان المساديد لله فلا تدعوا مع الله في احدا لا تتفكر على غيره ولا تتعلق بإصلاح ولا تستعن بغيره سبحانه وتعالى وعز <تصفيق> وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه نداء عبد الله هو صلى الله عليه و اله و سلم عندما قام يصلي صلاه الفجر بنقله وهذا دليل على ان الصلاه هي اكد اركان الاسلام بس إن في الصلاة يدعو ربه عز وجل يتغطل بين يديه وأنه لما قام عبد الله يدعو ستابة الجن تتلدد عليه لامتلدد الغيوب أي عليه وكادوا يركضون على راحه صلى الله عليه وسلم من شدة زحامه فأتعو إليه من عن يدينه وعن يسامه بين يديه ومن ازحبوا عليه من كل مكان وتلبدوا عليه فاني اذا لا من اللده هلا عرعيته مناسب عرض كيف جب هذا شعر يسمى اللبدة لانه هو تزاحم بعضه على بعض ومنه قولوه تعالى اهلك مالا لبدة والعرب تقول اذا تزاحم السحاب الذي يشب ان ينطف تلبدت الغيوم تلبدت الغيوم فهم تلبدوا حول النبي صلى الله عليه وسلم ان تزاحموا عليه فيسمعوا منه القرآن انه لما قام عبد الله ان قلت فلوازا لم يقول الله عز وجل فانه لما قام رسول الله او لما قام ربي الله إذا لماذا وفطوه هنا بالعفادية لأن القرآن إذا وصف النبي صلى الله تعالى عليه وآله صلى الله عليه وسلم في المقامات وأرفعها إنما يصفوه بالعباد قال الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبد في ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى وفي مقام المعراج قال اوحى الى عبده بما اوحى وفي مقام الصلاة قال ارايت الذي ينهى عزبا اذا صلى فقال عن المسيح لن يستنكفى المسيح ان يكون عبدا لله فمقام الاسراء مقام حريف مقام الاعراج مقام الحريف. مقابل مقابل مقام الصلاة مقام الشريف كذلك مقام الدعوة لان مقام الدعوة مقام طرفة والرسات الصور على طريق الانبياء والعلماء والصالحين لن تجد عملا ابدا ابدا, أبداً. اولا من ان تدعو من الله عز وجل انتم صنعتا عم رئيس لبلد مات ووزير يوسف وملك هلك فاننا نقول الملك السابق الرئيس السابق الرئيس المخلوع الرئيس المعزول الوزير السابق ولكننا ما سمعنا ابدا عن الحيح السابق او العالم الهالك بل نترحم عليهم احياء وامواتا ونستخدم لهم ونجد الله عز وجل ان يرفع مرقيتهم احياء وامواتا ونازالت اعمالهم الصالحة تدري على من مات منهم في قدر يجعلنا الله اياه منهم فعندما نتكلم في التمسير وقد نظرنا التدري فهذه صدقة غيرية على التدري في قدر إذا نظمنا إلى تفسير النكسيط إلى تفسير الوازي إلى تفسير الاهد السعدي إلى تفسير شهد العتامين رحمه الله تعالى إلى تفسير المراغي إلى صحاب التحديد التمنيه إلى تفسير الكشاف إلى سحب نظم الدرس لتركيز الأيو الصور في أي تفسير شهن القرسمي شهن الشنقلتي هؤلاء كلهم ماتوا ولم يدروا ببالنا ولم يعلموا عن حالنا ولكن أبا الله عز وجل إلا أن يصنع لهم صدقات جارية نقل الله عز وجل أن يترسلنا على الخير وأن يفتقنا بهم على خير حال ولكن أعلموا أن الدعوة تجهب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. أقول أسانية أعلموا أن الدعوة إلى الله تجبه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم اقولها للمرة الثالثة اعلموا ان الدعوة عيد الله عز وجل تشبه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنها لان هو امي ان المدينة تنفي خلفها انا ينفي كيرو خلفة الحديث اياكم ان يتلبس قلب احدكم بخلف او بخبائس او بخئ من لعاعة الدنيا وأنتم دنيا تعلمونا حديثة حديث غير في صحيح وذبتك لقد علتك اللي قال عالم ما قد فينا فإياكم إياكم إياكم إياكم, إياكم. إياكم. الله عز وجل نصر عيونكم وجعله نازم الدعوة الخالصة في المجين تريم وإلا عليكم قلوه خالك في حديث خلصي من عاجل عبلاً أشفك فيه ما يريده كرقه اللهم إن إنا نعوذ بكم الخزلان اللهم إن إنا نعوذ بكم اللهم إن إنا نعوذ بكم اللهم نتاتي إن سترانا يا ركت. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال وأنه لن قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه سببا وقيل بل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا قال للمسرقين قولوا لا إله إلا الله تسلقوا فبالا عليك قصار العرب وقصار الإنس وقصار الجين يريدون أن يكونون قل إنما أدعو ربي تبعو أنه سيد لله فلا تدعو هذه الدعوه مع الله أحد وأنه لما قام عز الله يدعو هذه الدعوة ثانية قال قالوا للنبي ما تصنع يا رسول الله وكأنما قالت الجن للنبي عندما قام يصلي الفجر لا تصنع الله عز وجل امره ان يقول قل اننا ادعو ربي اي ادعو الى عبادة ربي عز وجل والى الاخلاص قال الله تعالى لنبيه قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت ان اكون من المسلمين قل الله اعبد مخلصا له ديني اعبد ما شئت من دوني هذا في سمايا سورة الزمر وفي اوائلها يقول تعالى الا لله الدين الخالص سباق عنك اتشركه تعلق قلبه باحد صلى الله تفتكم الصورة بقوله قل يا عبادي الذين هل سبصوا على انفسهم لا تقنطوا من الرحمة لا قل انها ادعو ربي ولا اشركه في عبادته ولا دعائتي احدا فلو انني اكلت فلاه ولو انني شريفت فلاه ولو تزولت فلاه ولو انجبت فلاه ولو ساخرت او قعدت او ذهبت او رحت او دئت او صعدت او دزلت كل هذا يقوله الله تعالى يقال الله تعالى قل اما صناتي ونصتي ونحياي وثماتي ومالاش رب العالمين الاشديك له بسيحين تومير كل انما ادروا ربي ولا اشرك به احدا. ثم التبرؤ من الحول والقوة. والوقوف عند مقام العبودية فقال قل اني لا املك لكم ضررا ولا عشدا. معنا يشترون لنا مكلم نفسه لا املك لكم ضرا ولا رشدا هذا عند علماء البلاغ يسمى احتباك عند علماء البلاغ يسمى احتباك نصف الايه قل اني لا املك لكم ضرا ولا نفعا ولا غيا ولا رشدا لان الضر يكون في مقابل النفع والغي يكون في مقابل الفساد كما قال عز وجل لا لن اكون قد لن اكون من الغيب قد مسجدا لن من الغيب لن اكون الله عز وجل مسجدا لا أملك لكم ضرا ولا رصد هذا بالنسبة لحال النبي مع الناس لا أملك لكم لكم انت وهذا الحال بالنسبة للنبي مع نفسه أيضا انه لا يملك لنفسه ضرا ولا رصد ولا يملك ضرا ولا نفع فقال قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولم أجد من دونه بالتحاد لا ينبعه من الله عز وجل لأحد ولم يجد من دونه بالتحاد المتحاد مغفوظ من الالتحاد والالتحاد هو المبالغة في اللحظ فهي سآله أسهر وصله وأنه اقتلع اللحظ هنا والشق يغير هنا لنا والشق لغيرنا فالملتحان كان الناس يعدر اليه أو الناس اول مكان الناس يهرب اليه يقع الملتحان اسمه على الملتح او مكان او المكان الذي الناس فيه اين ذهبت لن اعرب من الله تعالى واين ما لم تتوار عن عين الله تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد لن يجير النبي صلى الله تعالى عليه واله وصحبه صلى ومن الله ومن قدرة الله في أحد ولن يكتر أن نبيه في أي مكان عن الله تعالى ولن ينحظ أي شيء إلا ولن أجد من جنيه تعالى إلا إلا بلاغا من الله رسالات عادة السورة برة اخرى لتتحدث عن الوحي ونتحدث عن الدعوة وأنه لم يرد النبي, النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عقاب الله إلا إذا بلغ رسالات الله وقال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل كما ملغت لزالتك والله يعصمك من الناس يا لقد الأصعاد لهذا طريق مخترناه بل كذلك الله عز وجل علينا وحرفنا بك فقد يتصافر أصعاد المال باموالهم ويتصافر أصعاد في منصبهم. ويتسافر أصحاب العمارات والسيارات والطائرات بحاجتهم ومع ذلك يقول تعالى عن هؤلاء قل ارايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون فاياك كان تقلل من قبل نفسك او من شان العمل الذي رتلك الله عز وجل به ان ترفع رايه التوحيد وعن تدعو الى الله عز وجل على مصيره يوسف ان يساله سلف وعلى ان يساله الابن وعلى ان يساله خلف النبيين ولو ان يكون خلف النبيين الى داعيا الى الله عز وجل ان الى الله يزرع وتعالى ان يكون الله يزرع الى ان لعمر الله له الاسخوذ العظيم قل اني لن يجيرني من الله احدا ولم اجد من دونه ملجأا ولا مهربا الا زلاغا الا اذا قام النغيذ تغيير تلك الدعوة على اكمل وجه كما امر الله الا تغيير رساله الى جميع الناس كما امر الله إلا بلاغا من الله ورسالاته وهنا ينقسم الناس الى طريقين وطريق في الجنه وطريق في السعير فقال ومن يعصي الله ورسوله أي بعدما وصلته رساله النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ومن يعصي الله ورسوله إن له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى إذا رأوا ما يوعدون عندما يعاين القسار النار وما أعدها وما أعد الله عز وجل لهم فيها من العذاب الشديد من الطعام المنشود الدليع والغسلين وتعامي غزة والسلاسلة والمقامع والحميم والحياة والعقارب التي هي امثال البغال والجبال التي يضعوهن فيها ايديهم تتفزوهم ويأمرهم الله عز وجل ان يصعدوا الى نهايتها وما هم فاعلين حتى اذا رأوا ما يوعدون بعدما كانوا يصدران من اهل الحق ويقولون اننا سنقضي عليهم وسلط نسحقهم بارجولنا وسلط نقتلهم باسلحتنا وسلط عليهم القنابل المسيكية والقنابل البرسومية والقنابل البرسومية والقنابل والنووية هذا كله الدنيا حتى اذا رأوا ما يوعدون في الاثرة فسيعلمون من اضعث ناصرا يأتيهم من الخارج واقل عددا من الداخل لأن العبد إما أن ينصر برجل يأتيه ليصدرنا في قوة أو أنه يستكثر من الأعداد المكونة لقبيلته أو شخصه أو بلده ففي هذا الوقت أمام زبانية النار وأمام ملائكة العذاب سيعلمون من أضعفنا سرعة نبني صلى الله تعالى علينا فعالي في قال اذا قال الله عز وجل في خوضهم خجور اسبعوا له اذا قال الله عز وجل خجور اذ تقرر لسدعون الف مل ان يهجم عليك سدعون الف مل. لا انت يا فرد مصير انت وان الله عز وجل قال عنك انت عشان الله يجب عليك لن يجب عليك واحد او اثنان او اربعه او عشرة او حتى الف انما يجب عليك سبعون الف من اين سبعون بقوة ومن العدد البجاري في هذا لهؤلاء الملائكة فاسمع لون من اضعاف العصابة اقل عدد وإن كان اليوم يترضون على الله تعالى ويصدرون نبينا صلى الله تعالى عليه فالآله وصحبه وسلم وهو صحبه المقام العالي والجناب الكلام وإن كانوا يضعون أيديهم في أيضا أيدي لكثال المسلمين وتشريد المسلمين واختصف المسلمين وأكثر المسلمين تستروا إن العاقبة متقمة قال الله عز وجل وما أهيكم من شيء ترتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وألقى لا تعقلون وصح من يسول الله تعالى عليه وآله وصحي وصلى أنه قال الدنيا تساوي عند الله جناحة معوضة ما سقى منها الكافة وشربة ماء وصدق من الله تعالى عليه وآله وصحي أنه قال لا يتغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار وقال ولن يترك الله عز وجل في اعتمد ولا وطر إلا اتخنه الله هذا الدين بعز عزيز او بزل زليل تسخدوا ايها الكرام وياكم ان تظنوا تردكم غير الحق اياكم ان تظلموا تردكم خمّة جيملية او ان تتهموا ان الله عز وجل ينسى ننسى ان الله عز وجل غفور وسلطان هو تعالى وعز وجل ولا يحسن الله عاصما عما يعمل الغالبون انما يؤخرهم ليوم تشحص فيه الانفاس ان الله عز وجل لا يعجل لعجلة احد ان الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحد ولكنها سنن ومضنيات مجراها بين الناس تاخذ مجراها بين الناس سنة الله التي قد حلت سيره، ولن تجد لسنة الله تجديلا، ولن تجد لسنة الله تطيلا. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله لا يميل للظالم حتى إذا أخذه ولم يفلت. إن الله عز وجل لا يميل للظالم في سوريا، ويوم للظالم في مصر، ويوم للظالم في اليمن، ويوم للظالم في العراق، ويوم للظالم في مختلف الأرض وغاري سنة فيأخذهم اخي عزيز المقدر اياكم ان تظنوا ان الله عز وجل الله منقى ما يخرج على ارض فيه. كلا كلا بس فتانه وتعالى وجل يعلم ما يلز في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعلم فيها وهو معكم اي لما كنتم الله تعملون خديما فان له نار جهنم وسميه جهنم هذا لانها تتفهم في وجه صاحبها خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا وأقل عددا ومع ذلك يستهزئون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ويقولون نفى هذا الخطا ان كنتم خاطئين فقال وما نحلت مع معذبين وقالوا ربنا عبد لنا قبل يوم الحساب فقال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامط علينا حجاره من السماء او بسماء عن انت العذاب في الاسفار الله وفينا كذا نقول النبي يقول ان ادري ان هنا على معنىين ان بمعنى لا او معنى ما ان ادري يعني لا ابدي او ما ابدي اقريب ما توعدون اي ما اعطه الله عز وجل لكم من العذاب لم يمد الله عز وجل في اجالكم فان القران ال بن صلى الله تعالى عليه وسلم اله سبيدا يمد الاسلام عشر عاما ثم انهلهم الله تعالى بعد ذلك عاما واحدا كما افتأثم شخصاتهم يوم باست ما كثف العاية تقريبا في حق نصف تقريبا حوالي مائتين وثلاثين سنة ثم قال عز وجل اليوم نبديك في تدريك لتكون لبنس الفتاة في حوالي سنة سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ومعه وبعدها مدة القلسية الراشدين كان لهذه الامه القيادة والرياضة وفتحت مشارق الأرض ومغاربها او سمتين او عشرة او ثلاثين او نساء الله يزال ليس بشيء يرى كرم ليس بشيء ايها الكرام. ليس بشيء يرى كرم ليس مقوميكا تحت المص ولكن المقوميكا تكون عسكرا من عسائل ملك سبحان الله تعالى تكون هنديا تكون هنديا تكون هنديا تكون هنديا تكون هنديا تكون وتدافع عن دينك وكتالك وصنة نبيك صلى الله عليه وصحيه وسلم أما خلافين الأمور فليس فت بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم لفتح العراق ولم يره وبشرنا بفتح اليمن ولم يره سالك وبشرنا بفتح الشام ولم يره سالك صلى الله تعالى عليه وسلم وقال توشك ان تصير وسعينا من صنعاء الى حضر موت فالنبي صلى, صلى الله عليه وسلم بشر بتلك الفتوحات وبتلك الذكريات ولم يعايشه بابي هو وامي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ولكن اعلموا وانا اليقين ان العاقبه في النهايه لحزب الله العاملين الصادقين المجاهدين الخالقين الذين قال نعكم سبح الله تعالى عليه وصحبه وسلم لا تزال يطالبوا من امتي ظاهرين على الحق لا يرضى الناس سلام حتى ياتي امر الله وان ذلك او كما قال صلى الله تعالى عليه وصحبه رسول اذكرت ان هذا اها يعني لا اذري او ما اذري اقريبنا تلعبون او يمت الله عز وجل اكساسي اجالكم ويطيل في اعمالكم ان يجعل له ربي املا عالم الغيب الغيب هو كل ما غاب عن الناس واستفر عنهم والغيض لا يكون غيبا في حقه فيارك الحالة لا يعزب عنه نصفار حبث لا تستمعك ولا فأرض عالم الغيب فلا يظهر على غيبه اكبر الشرم بمشويات وبامور وبفطن تقع في المستقبل فهذا من الغيب الذي اطلع الله عز وجل نبيه على بعضه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من الرسول فانه يسلك من بين يدي يدي ومن خلف هذا الرسول ملائكة كراما معقبات له معقبات من بين يدي ومن خلف يحفظونه من امر الله يسلك بمعنى يدخل تدخل الشيء في الشيء ايه عندما يوحي النبي صلى الله عليه وآله صلى عليه وآله صلى الله عليه وسلم بالوحيد ويوحي بامور مناعيبيات فهناك اربعة من الملائكة يؤيدونه ويحفظونه من النسيان يحفظونه حتى لا يلبس عليه الشيطان في شيء من هذا الوحي الا من يضطوع من الرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلقه رصده هذا جبريل فقال يا رسول الله ما الساعه فقال من المسؤول عنها بأعلى العلم السائل قال حبلني على عماراتها قال لي كذا وكذا قال نبي صلى الله عليه وسلم إلا في جنة شياط يسير ورقي في ظلها مئة عام لا ينتهي ينتهي هذا العيد عند أخوان النبي صلى الله عليه وسلم لئن سئلت أولئك الجنة الجنة وهو تجوز من السحب من الزحام أفضل عن حوض الكوز كما قال ورأيت النار يحطم بعضها بعض فزالت حينها رأيتهم تلتق او تلقل أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا من الغيب عندما قال ستفعل عليكم الشام ستفعل عليكم اليمن ستفعل عليكم العراق قال صلى الله عليه وسلم إذا نات كسرة فلا كسرة ضعف إذا نات قيس فلا قيس ضعف قبل قيام الساعة سوف يكون كذا وكذا كل هذا من الغيب الذي اظهره الله عز وجل النبيه وحفظ الله عز وجل نبيه لأن يسبق من بين يديه ومن خلصه ملائكة من خلصه رصد ليعلم ليعلم ان قد اشلاه والسانات رب أي ليعلم النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم أن كل نبي اوحي إليه بوحي قد أسمى رسالة وأتم الدعوة ليعلم أنه قد أدله رسالات ربهم أو ليعلم كل نبي أن دقية الأنبياء أتموا عملهم على اكمل وجه وعلى أضلي حال ليعلم أنه قد له رسالات ربهم وأحاط بما لديه وليعلم الله عز وجل أن كل نسي أدل رسالات فالله عز وجل أحاط بما لديه وأحصى كل شيء عدد نحن نقوم قد امتنائنا بخضر الله عز وجل من سورة الجن ومن تفسيرها ونعدنا باذن الله تعالى يوم القيامه القادم في اول لقاء مع سوره المزدمل سائلا النبي تبارك وتعالى ان يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا الى حسن المصير اليه واعتادا الى يوم القيوم عليه اللهم انا نسالك حسنا او تفضلين اليك اللهم إنا نسألك حسسنا الأرض تحين يديك وصف عنا يوم الورود عليك فإنك بكل جميل تخيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم إنا نعوذني لطاك من صفتك ولمعافيتك من عطوبتك ونعوذتك منك بسحانك يا نفسي اسماء عليك انت كما أسميت على نفسك جل وجهك وعظم زبرك وتجاد عن غيرك اللهم ات نجزه مخوض في الدنيا وحده لا ربي ولا تحرمنا امه وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم